بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فيهرس مكتبة الإيمانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو 59 دال على 48 وستمائة وثلاثة آلاف وهو الشريط الرابع من شرح كتاب الصلاة من الروض المربع أن النهش إذا وجد معها دم وطلق فايت في مثلا قبل الولاده بيوم او يومين مع وجود هذا الدم إنها تقضي لأن, لأن الصلاه لا تصح الصلاه حينئذ لا تصح ونحكم بوجود النفاس اثناء استغفر الله لك قبل المساله استغفر الله اقول لابن المساله ايش مثلا قالوا اللي... تلك الفريضه ان ادرك من وقتها قدر التحريم بيقول ان الوقت ان يغطي سبب لوجود الصلاة دخول وقت في ما تقدم قال إنه سبب أن الوقت سبب وجود الصلاة في الدم ولهذا قال الرسول قال جبير عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ما بين هذين الوقتين وكلا يقول أقم الصلاة لدنوك الشمس ومعنى الدنوك الزوال يعني قال الشمس بمعنى زالت فرسول مأمور بإقامة الصلاة عقب زوال الشمس أقن الصلاة لدنوك الشمس ومن هذا قالوا إن الوقت وقت وقته الله سبحانه وتعالى لأداء العبادة وكذلك قالوا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات فجعلوا مجرد دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة في الذمة قالوا لما دخل الوقت وجبت الصلاة في الذمة حينئذ لابد من قضائها ما دام انه اهل للصلاة حينئذ وان بعد ما يمنع صحة وقوعها منه فقالوا وجب لانها وجبت بدخول وقتها نعم آه. لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع لأنها وجبت في لمة الإنسان بدخول الوقت فلا تسقط لمجرد وجود المانع دخل وقت الصلاة استقق الوجود في لمتك فإذا وجل مانع فلا تسقط هذا الذي وجب في لمتك بوجود هذا المانع بل إذا زال المانع عليك أن تقضيه آه. ومان صار على اللي وجوب بها بان برا صغير, بيه طبيعي. بيه طبيعي. بيه طبيعي. بيه بيه صغير او اسلم كاذب قديه من مستقبل الصغير قد فان شايل عشان حتى يعمل البنت وقرا الصبي الله يرضى عليك نعم بان برا خود وقت اي وقت الصلاه بأن وجد ذلك قبل الوروب مثلا ولو بقدر تكبيره لزمتها العصر وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بأن بلغ الصديق وأسلم الكافر وطهرت الحائر في وقت الثانية يلزمه صلاة تلك الوقت وما يجمع إليها قبلها إن كان يشوف الجمع في مثل حك المسافر وحصول العذر فمعناه لو أن المرأة طهرت قبل غروب الشمس لكنها لم تتمكن من الغسل إلا بعد المغرب فعليها أن تصلي الظهر والعصر ثم المغرب لأن أدركها وقت من صلاة العصر وهي طاهب جال المانع المسقط للصلاة إذن ينزمها أداء تلك الصلاة لزوال المانع النبيه والحيط وينزمها قراء ما قبلها إذا كان يجوز الجمع بينها وبين ما قبلها كالظهر مع العصر وكالمغرب مع العشاء ويرون في ذلك عذاب عن بعض الشعائر اشار اليها المجد المنتقى نعم هنا نعم وكذا لو كان ذلك قبل الفجر اي والله خير ايش مشكله كم على بكذا في شغله اني منجي متقاطع اريد اشيل نقوله عند الصحابه ذكر هذا الخليفه يعني اشار له المجدل الشوكاني شيء نعم الله اكبر حاضر يا سلام الله بارك الله فيكم هذا يا سياده اخي ما شاء الله لازم التقدير لكل جوه اختياء نقل الله الشيخ عبد الرحمن نقل الله العبد الرحيم نقل الله العبد الرحيم فلزمه طلاؤها وكما يلزمه ظر الثاني ولأن, ه... ولأن أحد هؤلاء أدرك جزءا من آخر وقت الصلاة عليه فلزمه طلاؤها فما لو أدرك وقفا يتسعرها قال الشارع لا نعلم فيه إخلافا وفي الأنصاف لا نجاح وفي وقت صلاة لا تجمع لزمته ظطر ورد المنزر وغيره عن ابن عباس وغيره انها انقالوا في الحائر فطهوا قبل طلوع الفجر بركعة انتصال المغرب والحسن فاذا طهرت قبل غروض الشمس صلت الطهر والعفر جميعا قالت المنزل ولا يغرث لهما مخالف في وقال احمد وهو طور عامة التابعين الا الحسن يا وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمة العشاء والمغرب لأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر فإذا أدركه المعدور فكأنه أدرك وقتها كذلك المرأة الحائف إذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تغتسر وتصل المغرب والعشاء لأن المغرب والعشاء وقتهما صارا كالوقت الواحد وقال لنا جاء عن بعض الصحابه وكما قال لنا الهدن القول عامه التابعين ان الحسنان واجب فورا ما لم ما لم ينضر في بدني ان الرسول قال لم في بدني يتضرر عشان ينضر واجب فورا ما لم يتضرر في بدني ومعيشتي يحتاج او يحضر لصلاه او يحضر لصلاه عيد فضاء الفوائف مرتبة ولو كذرت ويسن صلاةها جماعة ويسقط التركيب بنسيه كذلك ويجب فضاء فضاء الفوائف فاذا كان عليك عدة صلوات لم تصلها لعدو فتقضيها الان بادئا بالأولى في الأولى فورا ولا يجوز التراحي كأن قلت مثلا يوم السبت علي الفجر والظهر والعصر والمغرب الله اكبر نعم فأجب فورا ما لم يتضرر في بلنيه معيشة يحتاجه أن يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبة ولو كذرت ويسن صلاة عجماعة مرتبة, مرتبة تنسيب الصلاة إن قلنا مرتبا يعني مرتبا الأخار المنى أن المن كان عليه عدة صلوات يجب عليه قضاؤها على الفور وتكون على الترتيب ما لم يضر ببدنه او معيشته كما لو كان عامل او صاحب لاحة وعليه مثلا مئة صلاة فاذا جاء يقضيها تضرر بدنه او تضررت مزرعته فهذا لا مانع يصلي على حسب بدغته ثم يذهب الى عمله ثم ينتهز وسطا اخرى ويكمل وهكذا هذا هو المرات وكذلك هو الوجوب على الفور هذا هو المذهب وعند الشاذهية أن الوجوب على التواخي يعني لا يزمهم على الفور ولكن أما عندنا فوع الخور يا حديث من نام عن صلاة أو شيئا فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك فقول فليصلها إذا ذكرها دل على أن وقتها يدخل حينما يذكرها حالا ولا يجد له التأخير لا. ويسن صلاةها جماعة وإذا كان الفوائف حصلت على عدة أشخاص وصلوها جماعة فهو أفضل وإن صلوها فراد فلا أحرج ثم أيضا يصليها ولو في وقت نهي لا كما تقوله العامة أنك تصلي فرد مع فرد يعني تصلي فجر مع فجر وما فاتك من الضرور مع الضرور وما فاتك من العصر عمش مع عصر اليوم هذا قول العامة لا عصلة بل المأضية تصليها ولو في وقت نهي كان لو استيقظت من النوم وفاتت كصلاة البجر واستيقظت عند طلوع الشمس أو الشمس قد بدأ حاجبها الذي هو وقت نهي فإنك تصليها ولو في وقت نهي لعليه من نام على صلاة أو نتشاهد شعر بل يصليها إذا ذكر نهي ويسقط الترتيب بنسياني للعذر فإن نسي الترتيب بين البائت أو بين حاضرة وبائتة حتى فرى من الحاضرة صحت ولا يسقط بالجهل فلالك ويسقط الترتيب بالنسيان لقوة والله أنا ما أدري أنا عليه عشر صلوات لكني لا أدري هل الأولى الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب قلنا أجل الأولى وصلها الأول كلمة التي تليها وكذا مرتبات المهم من علي عشر صلوات لكني ما بأيوه يقول إذن يسقط الترتيب آه. آه. ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيال حاضرة ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروجي وقت اختيار حاضرة معنى لو كان عليك صلاة أمش ولا ذكرت إلا العصر اليوم ولكن قد صار ظل كل شيء مثليه والوقن يخرج نقول صل الحارة ثم صل الفائتة خشتها هيحجرها لكن مسألة نفرة وهي كيسر عن الأخ وهي مشألة الجماعة لو كان عليك مثلا صلاة المغرب أمش والآن يصلي العشاء جيتها وقد أقيمت صلاة العشاء الآن تقول هل أصلي المغرب أمس مراعاةً للترتيج أو أصلي العشاء اليوم أو مثلا صليتها تركت المغرب اليوم ما صليتها المغرب اليوم ناشياً أو أنك صليتها على غيره ثم انتبهت الآن وتوظيت ثم جيت وإذا العشاء يصلي الآن قلت هل أصل للمغرب مراعاة للترتيب ولو فاتت لجماعة فتت العشاء مع جماعة وأصل للعشاء بعد منفردة أو أصل للعشاء مع جماعة فشي ثبوات لجماعة ثم بعد أصل للمغرب الملحب أنك تصل للمغرب ولو فاتت كالجماعة ولكن اختار المعقيم والذي أليه الفتوى والصحيح أنك تصل للعشاء ولو اخرت الترتيب تصلي العشاء مع الجماعة وبعد الفراغ من العشاء تصل للمغرب فيشفت الترتيب خشية غوات الجماعة خلافا للمذهب لما في الإقناع والمتاع وهذا اختارنا أكيد وقد أختار بهذا بعض آئمة الدعوة نعم هل يتصلح <تصفيق> الحال؟ لديهم بلد يعني ولا هم أغرص ما أشيك لا أسأل بلد بلده هول بلده هول بلده هول وما صلى ل... الله ما صلى الظهر لا يصلى لا يصلى هذا الظهر أما المرأة وما العوان الأصل مع بجولة يجمع الآن ولا يرسل ما دام أنه وصل سقطع جال رحص السلر جالت رحص السلر وروحص فإذا وصل إلى البلد يشلّ الظهر أرضع قالوا لم يتذل الظهر ولا لم يتذل الظهر يعني جمّل عصر بعد الظهر أولا يشلّ مثل عصر أي من عين هو الظهر والعصر يشلّها مع الجمع كذا يعني لا قدم المسهر وصلّ بها الرحاقين لا ما يجيز بيعين ما دام أنه وصل البلد ما عاد يجيون يستجرك عين ما عاد يلّمشع بشعر وصلّع يصنّك إلا إلى ثلثين. ثلثين. ثلثين. ثلثين. ثلثين. ثلثين. لا يريد ذلك يريد ان يصلي مع الجماعه لا مع الجماعه لكن مع جماعته يقصر ما تسلمها مع ايامها لما تبيع في بيان لكن الاولى ان يسلم مع الجماعه يعني ان الجماعه واجبه والقصر سنه فجعل بدون مقدم على السنه الناهيه لا المسألة التي تقع كبير لمسألة الجانع للمساعدة فإذا كان, كان مثلا جئت عن تبدو رياض وتنكر رياض ولكن لما وصلتها قبل تصل بغاق صليتها المرء الضهر والعصر ثم جئت والعصر ما بعدها كذلك ساعد جمعت جمع تقديم ولكنك جيت البلد والواء العصر ما بعد الجيل او مثلا اذن المغرب منتهناك ودراء جمعت دين المغرب والعشاء ثم اجبصت البلد بعد المغرب الساعة, الساعة نصف وحذرنا يعني هلوبي هذا الحكم في صلاة العشاء هل أو تجي او لا تجي عندها ما اجب يعجبك كان لوقت موكيها وقد انتهيت من شباب كذلك المشكله قوم جماعه لا نسف ما يبي ذاك المجتمع هذا اذا وقعت من وقعت مشهور احنا كانوا بتجنا العصر ومالكه هل العصر لكن يا كنت عند منذر ما تتكلم المغرب ودي ادور اللي بيصلي معنا لو جمع مثل ما لكن أولا بعدما يجب أن يشعر يجب العرض مثلا لا أستمنى ما يجب لكن لو عش... عشو عشو عشو عشو. مائد. مائد. مائد. لكن جمع أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل أجل من فضل إيه من ناوي التأخير دقاتهم مثل الحظ أصري يا ابوه وأنتبه الجمع إينا أتقطب انا اكيد انا جالس في الجو بالقافله وهذا الشيء كلش كلنا نمشي للجان ورنا وطعامهم مثل الشباب شخصيه من صار يومين وصلنا وصلنا لا روش يعني انا اليوم ليش شغل يومي عليه تكمله ولا خلصت يعني اخذنا من بعده ما بايت لا على نور على ايديكم يا جماعه خير يا خير عليه هذه الضيه فليس لله ثلاثه يا بناء ان الا ان الجماعه واجب شرط ان ما دام الجماعه خارج عني وان الرسول هم اخراط المتخلفين عن الجماعه وأن الرسول قال حتى على جماعة فظاوات الجماعة يفوتك خير كثير بل قال القيم لا تصف الصلاة إلا بجماعة إلا أن يكون هناك حدث هذا فيقول الجماعة مقدم على الترتيب مقدم على الترتيب نظرا إلى أنها واجبة عند الحمادرة وشرط لصحة الصلاة عند ابن عقيم وبن حاجب ابن ها شخص صناعه هي اقل من ابداع البروق يعني العظمه التطور ايوه اللي بتطور اللي هو الحديث فإن خلق يقود وقت وحاء الوقت قدم الحاضرة بأنها آتت ولا يجود تأخيرا وقت الجواج ويجود تأخيرا لغرض صحيح كانتبار رفحة أو جماعة لها ومن شك بينا وعليهم الصلوات وتيقن شبق الوجود أبرع ذمته يقينا ومشك بما عليه من الثلوات وتيقفن شرط الوجوب فإنه يبرئ ذمته بيبيته يعني يصلي حتى يعتقد أنه أدى ما عليه الماء وإن لم يعلم مقت الوجوب فما تيقفن وجوبا فإذا لم يعلم مقت الوجوب فما تيقفن وجوبا لأن الذمة لا تشتغل إلا ذماء هو متيقفن وما كان نشكك فيه فالأصل ضرعة في الذمة مثلا حواشي ايه عشان في, في هو استنى يقول ايوك يبقن فقط جمن الوجود وهو جمن التفليل بان علم بانه بلغ من سنة كذب وقل البعض وطرق البعض طبع ما يتيقن به براءة بالمتهم للغوائب براءة بالمتهم للغوائب بان ما اشتغلت بيطين فلا تبرعوا الا بمجدر وكذا من قال من اصلي منذ بلغ فانه تيقن فقط الوجود ويقني حتى اعلم براءة جملة وعبارة النبضة فيجك في زمن الوجوب طبع ما أعلم الوجوب فيجك في الصلاة بعد الوجوب طبع ما أعلمه وراءة للمدر نقص عليه وأن باليقين هنا غلبة الضم وإلا فاليقين هنا على حقيقة جهيه تحذر نعم اللي يتوب من تلك الصلاة يعني يجب أن القضاء يعني اللي تركها عندنا نعم هذا ذي الخلاب لك ترك عمداً عليه أن يكتوب ويستغذر ويكتب من النوافذ هذا رأي الشيخ نطيينه بالحجم لأن قواعها لا يطول مقام بالكامل بل استطوعاً أعظم وأكبر من أن يكتبها قواع ان عليه يكتوب كوبة صالحة ويكتب من النوافذ يكونوا يروب تطيئاً نعم بشكل منيا من الطريق يا ريت يا ريت خلاص طبعا اذا صلينا عن الجمعة انا من بنصلينا ركا وثر ابن عدد انا من بنصلينا ركا جمعة انه هو عند الزوء <تصفيق> ما اقل حد انه هو الفرضية تركت ايه الفرض يوم وانا بدليا لا اقل <تصفيق> في بدليها على الصورة الفرض يوم ما اقل عند الزوء في... في عند العدد يصنونها قطعة اما اذا فاتت سيصنيها اربع كما هو معروف من الصحابة رضي الله عنهم وكما هو معلوم من بالتابعين وهذا هو النبي عليه الجماهين من مسلمين فعما مشاهد تكون في أفضلها ركعتها كلها ركعتها كلنا نبين نبين نصليها الأخوة إلى الأسياء فرث المشاجد في فرث يونيا وفردية كلنا وفرها ركعتين كما أن فرث سلات المسلم أربعة ولكن والمشارف بعد أربعة ما في الشيء لكن مشارف رخصة من الله سبحانه وتعالى رحصة لعباده تقدر رخصة فجعلها ركعتين بدلا من أربع ولهذا قال الرسول إن الله يحب أن تؤتها كما يكره أن تؤتها معصيته ثم لو صلىها في السنة الأربع فهي نجى بإجماء المسلمين أحد يقول أنك تعالي أن تغادر ركعتين فرص رخصة من الله كما أن الإنسان لو صاف لها فحللنا بطريقه المساله وحصلنا فيها اشاء حسنا واشهد جديد ان ابي مسعود غير ان اذا فات في قرات الجمعه يخليها اربع. اليها تقريبا خلاص صار شمال هذا عن عن عدد من الصحابه والله الله عنه انه يفنيها اربع اذا لو قررنا اولا ان نضبي الرساله الان هذا اشعركم هذه يعني الناحيه الثانيه ان القاعده الشرعيه ان الجمعه لا تقام الا بشروط ففي خلاف الجمهور ان ظهور الاربعاء بعد الظهر قبل الوقت شرطه شروط الجمعه اي يقوم بالشروط فالمشاهده لنا علي الجمعه فان اذا و لا يقول أيضا من عالم عزيزوانم أربعين أواقل الأخير لا فقد يشترك الأرض نبع الرضا إلا تبعوني لا لا يثبت لا فالله أحذرون مين يشلونها برط فعلي لا هل سمع جمعة؟ لا هل سمع جمعة؟ لماذا يشلون جمعة؟ نفوض عليهم نفوض عليهم نفوض عليهم جمعة نفوض عليهم رضا رفا أفين فحيثي لها بجمع سكرية فيها فيها هيا مشتوطني ماذا مش ترثت المشاكل لا إذا مش كان مشتوطن لا إذا كان مشتوطن سلاة لا ما في معنى يعني لا تخذهم الجماعة تخذهم الجمعة صلى الله عليه وسلم لا لا لا لا يشير فقيد لما في معنى لكن كونكم تجيبون إن الإنسان يصلي أربعة أروفا لجمعة يخطم الحالة هو نفسك أربعة صفحة أربعة صفحة هذا ما في معنى لأننا مرضين عليهم لكن إذا هل يسليها جمعة فتعتين؟ اوه يقول يسليها اربعة <ترجمة> يا رجل. دي بدل جمعة كل بدل انها فريشين نعم فرض انه هي ظهر او بدل من الجمعة <ترجمة> هي فريضة اصالة لكن باجتماع شروفها اصالة وبعدم اجتماعها تكون ظهر تكون <ترجمة> ظهر <ترجمة> le dia per an sorto posto sul modello bene bene eh poi eh cioè c'è già venuto parlato al mercato del pesce con con l'altro posto lo contro capito e dovrei arrivare venerdì sera magari forse per contestalle una prova c'è che vediamo magari della chiesa della la roba poi se aver cercare anche al mercato a che modo e والحي في الرطوب عندنا تخنوس رطوبه غير قاعده غير ما دخلت الماركه كلها طيب نطلع شكل ونا نقول جمع 13 تمام وجمع اسئله بالحركه لا وجدنا يا شيخ تحته في لا بأثانية جيدة بأثانية جيدة ثابتة عن المسجد في أثار واحدة في أثار كثيرة في كافة أهل الأذن على كل حال ولا شك من يصلي أرضه ولا يمر إلا يصلي أجمع نحن لا تكلم لها يكون لعبن صلاة لعبن صلاته. صلاته لا تصح يصليها جمع مبادئة ولا يمر إلا يصلي, أبو يصلي أبو. مش عارف انا مش عارف انا مش عارف انا مش عارف انا مش عارف انا مش عارف انا مش عارف انا مش وإلا لو صلى.. جابي بعض الرسول بعض الرسول وصلىها تماما كذلك عظماء صلىها تماما ما في عمل الأفضل ما في الشكل يقصد لكن يقول لو تم صفراته المساعدة بقرصات باطلة نعم نعم نعم نعم لكن صفرات صلى الله عليه وسلم اللهم أقول لنا أقول لنا أصليها, أصليها عن رسول لكن لو صلى عشاء في تمام ما انا لك اعيد الصلاه تصحى خلصت الشركه هذه لكن ان كان احنا نقول اعيد الصلاه فرض النبي ارتكب الصلاه ويقول نعم, نعم أن الله انهم كانوا يظنون ما يقصدون رسول نعم عليه ماذا؟ لا أتبع ما؟ اوه لا انا صحابه افعل عجب منونك تتبع مغاجر رشول وتتبع مصرف مطلب بن عزيش انا بذلك من عزيش وعلي فجاء اقال الصحابه احلي قل كلنا حجة على نعم فالصحابه عجه ما لم يخاله غيره خاله <تصفيق> ما لم يخاله غيره هو <تصفيق> <تصفيق> واحد فرا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله غير ان كان اخرج منام او من سن اتهم او من سن اوجد سننا قال الفعل في فعله الرسول وتعلق الصحابه رضي الله عنهم باحتياج من في حضره نقول انكم اخطأتوا يا صحابه ما جاء من فعل في حضره الرسول وان خالف الرسول نظرا كما لو صان وأفضل أو أفضل وصان مثلا بحضرة وإقرار هذا أحضر هذا أحضر نعم استنظر لك وإنه نعم نعم نعم كتب كتب في مصر من البناء بشعير وحضر عبدالنزار وحتى في المنزل في هذا هذا رفض أجل المصادر كنت أفضل أفضل نرجع الى قوله سبحانه واخر شيء من الكتاب ليتان ولا ينبلئ ايات باول بارقه تبرق فاول بارقه تبرق لها ما ين اولا يهبط الى الاذان ويدينها الله وهل لها مع وجواب هؤلاء عن هؤلاء وجواب الآخرين وما اشتغل به الآخرون هذا هو على طالب العلم يعني يجمع بين الأقوال وينظر حجبهم وآذارهم وما يجب بهؤلاء عن, عن هؤلاء هذا هو المتعين أما أن من أغضل بارقة تضرق له يأخذها على طول ويبدل غيره أو يضلل غيره أو يقول خارفة سنة. لا الطالب العلم يتأنى ويتذبت ويعرف حجج هذا وحجج الآخر وما أجاب بهؤلاء وما أجاب به الآخرون ونليل هؤلاء وتعليل الآخرين هم عدوا إلى على موارها لهم تعليل بدون أن يكون من أول شيء يبدو لعرضه لا, لا. <تصفيق> أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح ومنها ستر العورة طاياجه بما لا يصف بشرتها ومن من شروط الصات يسطر قال ابن عبد البرني اجمع على فساد صلات من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا <تصفيق> قبيحة وفي الشرع القبر والذمر وكل ما يستحارل على ما يتي تفصيله الشكر بالبكر هو الشكر ما الشكر من هو ما نشتره أعطني شكري يعني الترب الذي يشتر به الإنسان هو نفس الترب وإنما الشكر فهو مجرد بالتغذية الذي هو الذعب والعورة نورة النقص يقال كلمة حورة يعني إذا كانت العقصة وقبيحة كما كان مستقرح فإنهم سمى حورة سأل كلمة حورة. حورة. حورة وفناها من السوءة أرقب والذبو هي عورة وما يستحيى من اجدائه او من ذكره من كلام نعم فيجب سترى حتى عن نفسه وفي خلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة فيجب على المسلم شتر عورته حتى عن نفسه ولو كان في ظلمه ولو كان خارج الصلاة لأن المسلم مغتلوه من شتر عورته من مستمرها ولولا كان الماء فانه ينبغي الا يدخل المرا اكبر من فيجب ستر الواحد عن نفسه في خلوه وفي ظلمه وخارج الصلاه لما لا يصب بشرتها أي لون بشرة عورة باض أو سواد لأن الستدر إنما يحصن بذلك ولا يعتبر أن لا يصب حجم العضو لأنه لا يمكن تحق النعي كذلك يجب أن يفتغ أغته حتى عن نفسه أو في فلو أو في ظلم لأن الإنسان مأمور بشكل عورته مغلقا ثم إن شر عورته يكون بما لا يصل البشرة يعني يكون بالشيء الغليم أما الشيء الذي يصل البشرة تشوه مدلا الجلد من وراء بياغه أو سبلاده هذا لا يكفي لا بد لا يقرى البشرة من وراء هذا الطوض الضقيق مَتْيَ مَمُرْ إِلَا كَانَ يَصِبُ الْحَجِمِ هو مَتْيَ لَكِنْهُ يَصِبُ الْحَجْمَ بِضِيْتِهِ وَهُمْ بَيْنِ حَجْمًا إِنْسَانًا فهل هذا سائب؟ أن لا. وهل يفصل بالنسبة للنساء في قوله صلى الله عليه وسلم في البالي من علمتي نمعره ما ذات يعني كاسيات عاليات مائلات الممينات فكاسيات عاليات معلوم قيل كاسيات من الظلائم عاليات من المفضائم وقيل كاسيات لما يلمس له من التوب الرقيق عاليات لأن ما يرسه مشرته فهل يبتنه كاسياته يكون موضعي لكنه ضيق مثل ما يسمى الكنتف التي تصح حجم المرأة لضيق تشور حجم فهيها وعجيزتها مثلا هو لا يراجلها متين لكن لأجل ضيقه فهن يدفل في مثل هذه كاسيات عاليات هم نقول يباح لها ذلك ما دام أنه لا يصف البشر نقول كامر المسأل ننكرها وإن كان الكلام الآن في شكل لكن لعموم البلوى بها وهي داخل في شكل العرق نقول لك شيخ الاسلام التيمية يرى أنه لا يجوز للمرة أن تلبس الثوب المكين الضيق التي يبدي فالمحاجن بدلها كفدئها وعزيجتها ما داماً لبيء بي تقاطئ جسمها لأجل ضيكة فهو دائم الحديث كاسيات عالية فلا يجيز لبسان المرأة إلا عند الزوج فقط لأنه وجوز له أن مها ما يجوز لها أن ترى منه أما غير الزوج فلا ومع ما أفضل أكيد نعم يعني نفس اللي يصليونها وقسف العورة ثانية يا شيف ماذا؟ هذا وقسف العورة ثانية ويصلي بل يعني ثلاثة أربعة مسلمين هذا الملهم هذا الملهم بنهجوش هذا الملهم بسم الله بعشر ومعدان أنه لا يشف البشر وإن كان يبين تقاطيع البدن لكن علاقة عائلة الشيخ يتحدثنا بس حين الله نعمل على السجل تبيه ينفط على البلقون المستثرة مو انت من العوار ملاغ الهدفون مالك ناشخة شخصة هنا هناك بناء على تعمل أولوك ووكهان هذا أبو الشيخ إذا رأينا أحد يلبس أولوك وصورة نوجه وننصح على المعارض أحسن من هنا أن المنوع هو الذي يصف البشرة بالنسبة لأورية كنجل وراء برقته لا بالنسبة الى, إلى بيان كنفطين أو الهناغة أغلب لله الناس في القيار الآن وإن يغضي يلبسوهم الثياب الرقيقة يلتصف البشرة الحق هذا مخوري عمرو عشر صحيح حبيب نبي شيخ مرشات جواز يقولون أن هؤلاء المسلمين عملوا شيء ما تشبه لقوض الضوامنهم يقولون لباس لأنه يكون طائبة لبسها من غاية المسلمين تنسل لباس المسلمين الآن يقولون ملايين ملايين من المسلم الضوامن وكذا الحقيقة أنا أقولها بصحة وإنه يقولون بعضها هل يجب يقولون أنها تشبه بقوض يعني إذا كان انفرضوا بهذا الشيء وتشبه الشيء ويكون محما كان المسلمين يفعلونا هو يفعلونا لا يصبح تشبه لإنما يكون بما هو خاص بهم ولم يكن موجود عند المسلمين فعلا من تشبه بقوم لم تتشبه بهم لوجود نظيره في مجتمعك من المسلمين فهكوب السيارات مدلا عندنا نركبهم ينقضون فهذا يقول لا يجب أن السيارة ولا الطيارة. يرى الرسول ان انتشر بنا بقوم فهوم كرونا قوم كرونا قوم غير كل شيء شيء انتظروا ان اصل يسرع يعني قريب التكوين مش بس ما غير كثير يا ترى ايش بالضبط يعني انا اقول ترى فكر وفي التواجب كل هاي عمرك من اللبات سنة الوصول ما اشتعلم ما اعرف الحمدالله كل اذا كان بي رابط على الله عنك رابط يعني يميي رابط اذا كان ينفرضوك مثلا هذا هو ان اخوارنا اذا كان المسلمين يبعالونا لا يحسروا التشعب لا يحسروا التشعب لا يحسروا التشعب يحلقون نساءه مجرم يحلقون نساءه مجرم هذا من ثم يرفع كل يوم متواليا ثم يرفع كل يوم متوال وليجمعوا قالوا عليه عن تشبث المسلمين بالحصاد وذلك لأن التشبه بهم ظاهر مضنة للتشبه بهم باطنة فإن شابهتهم باللباس وشابهتهم بالنوع التي مغتوا بها فإنك هي مضنة إلى أن تشبههم بالباب بالقلب ومثلوا لأعباله مثلا من الآن إذا كنت تجيب اللغة المدينية وذهبت إلى بلادهم مثلا وشمعة شخص منهم يتكلم بله تحس من قلبك الإنجلاب إليه بأن اللغة جمعت بيك وبينا وترتاح أنك تكلمه وترتاح أنك نجيانشه وترتاح أنك تزوره ويظوره بجانة أن اللغة جمعت بيكما وإن أمرت بالرسالة لك أنك ما تريد تبغضا لا، مو صحيح لأن المشابهة الظاهرة هو تعلم اللغة إيدان بالمشابهة للباطنة القلبية هذا هذا الحكمة يعني من تشبه بقول منهم ظاهراء في لباس الاختصور أو في لغة أو إليها هو منه التشبه بهم باطنا فَنجرِبو إليهم وينحبون على انهم مامورون ببوهم وعلامتهم ثم ايما ان لو ذهبت الى بلاد اودى ارضيهنا الذين عادتهم لينشروا المدارس للبلغه واللغنيه وانت عارف اللي داخل الارض لو قابلت انشاء ما لدي فاحبصرك على انشاء اللي من اللي تغسّن قلبي بحام إليه والدكتور قلبي تشوك تشوك تشوك لأن المشابهة بيت ماهرة قامت بيت مشابهة معقلية تغسّن كويه هالذي شابهت وصال لباشي مثل لباشي قلبي كمي إليه ويتجي نحوه مهما أدل مدامه وإن لا تعرضه بل قد يكون في الشاق المسلمين أو بتبطاره أو في عملك لكن مجرد المشاهدة تجلب في المدير وقالوا حتى برطوم السيارات المركبه عشان سياره وانشر سياره في المهن سيارات في السوائل ان شاء الله وين بين ثاني ثقيله هنا ورهني هذا نار أو او هوائي الحديث ما ان تشبه بها بحر قهوه من نور لأن التشبه الظاهر مؤمن بالتشبه الظاهر رمجة <تصفيق> <تصفيق> كما هيك الآن نتبع في المسلمين سالي باي سالة فاطر حاله الناذر معادرهم من مسلمهم من كافرهم المسيحين كبير الله ورقنانيين ومصريين ولا عدد نعرفها ها من دام الله عندي حدرهم من مسلم اروح صف واحد وراك واحد و انا الجيشي واحد كرميت انا على النار انا انا انا احطك هي عباره كالعاده ماشي